وعني اللي تمد شوفي وترد عن حاجة اللي ولا دري كيف حقيقة شوح مري وطرق العزر ممتاد وضيق لحالة ماني لين فرق هابت صدورة ساعة من مقطع شدة وزرت الصيد سعد لا تج عين الطموحات مود من شد عين لم الحّد مع صب ح الرج قحيط حللا مجككثير حد غش شبوح الشبي واضاج والواقع ظرفك فوف مدمي يا نده جياتي شين ركست دياريا غير الساعه زمن احتدم ومحل الباده ويما العوبه من يسابق كم طمع بجد غلس في الدماء جد ونسعى على ضال تمست من طريقها نايا ما ندخلها من بوقت السادة كل المخاليق تشكي من بوايقها والصاحب اللي نماري فيه ونعده الفرصة الطيبة عياه وفقها طارت علوم مطير مدور الكده لا جار زمن واحد للفقر خان جا والناس للناس محتاجه ونحتاجه ما مغتني عن عباد غير خالقها والديه علمها شمس النوايات شعب عين عشقا جمت ليشين فجعت عن البد وهفت كبارا قوي من ترقرقا ويامنا نسلس البنياني وتهد ولو ضاقت صدورنا ما هم ضايقا عدوتنا في وجه الخوف مشتاد عقارب أيامنا تسبق دقايق تسن حدا الصبر للضيق وتحد والضرف يسحى بردون لين يرهق ينبذ عدن تكفر الموضوع وتلد تجيت نصيبا ولا ربك موفقا ولا يفرق الناس بين الضوء والمسود يكود محتاجه ولا مرفقها والرجل ما يونس الملات من ضد الموت ربعيني يزرع ثندق ثندق